نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى الله عليك أشرق الكون بقيها جاء في وجود المسلمين صافح من ولي أهل كوني أونسون واسورون كنت جادا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام اي صوتينا عم قام يا <حسنا> معان يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوت جلّا آيّا سورة مولان إذا حبانا في وجود المصطفى sa'at wa nur san rabbi balina fi اشرفار رسولي محمد وسلام مستمير كل حين يا دجال قطعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلِّم وسلِّم يا نبي عليك يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا عبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه